والشركين والمشركات الضالين بالله ضل السوء.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 فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 بل ظننتم أن لن ينقلب والمؤمنون إلى أهليهم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُنَّا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنست السكينة عليهم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 طِيَمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا لا مَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معقوفا أي بلغ محله ولو رجال مؤمنون ونساء لم تعلموهم, لم تعلموهم أن أَن فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعدبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امينين امينين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا